بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويخطون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.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 وهو العزيز الحكيم فلقد سماوات بغير عماد ترونها وألقى في الأرض رواحيا أن تبيد بكم وبث فيها, وبث فيها من كل دابة وأنزل من السماء ماء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 ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله وَمَن يَشْكُر فَإِنَّمَا يَشْكُر لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَلِيَّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لَقُمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعْذُرُ يَا بُنِيَ لا تُشْرِكْ بالله إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عظيم ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهله وفصاله, وفصاله في عامين ان ولوالديك الي البصير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 يا بني انها إن تكن اثقال حبة من خردل فتكن في, في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير يا بني اقم الصلاه وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما اصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك الناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغض من صوتك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 لله ما في السماوات والأرض إن الله هو العلي الحميد ولو أنما ما في الأرض من شجرة أقلامه والبحر يمده, والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت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 ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام